الوحدة الثانية أقرأ وأكتب الدرس الثاني التاء المربوطة والتنوين واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم لاحظ كتابة التاء المربوطة فيها سبورة معلمة طاولة مديرة مصطرة خريطة تلميذة لوحة